بسم الله الرحمن الرحيم ألفت انتباه الإخوة المستمعين إلى أن الشيخ يتكلم باللغة الألبانية في هذه الجلسة لأنها معقودة مع إخوة من يوغسلافيا وألبانيا في المدينة وكما هو سخيفا غير معقول من العقل والمنطق لماذا حينما يموت المجد انقطع كل شيء عنه من خير وشر. حينما خرجت الروح منه ان كان صالحا فسيعامل معاملة الصالحين وان كان طالحا فاجرا فسيعامل معاملة الطالحين والفاجرين فماذا يفيد هذا المجيء من ما يظهر في قبره أن يقال إذا جاءك فسألك من ربك ما دينك؟ من مريشك هذا التلقين أنا أقول تقريبا يدان الناس مثل تلقين الممتحن في الامتحان في الدروس يأتي انسان ويلقن الممتحن ربما يكون تلقينه له سبب اسقاطه لأنه لم يتهيأ هو للجواب الصحيح فهو لا يحتاج الجواب فهذا التلقين لا يفيده هكذا الميت الذي يوضع في قبره سيكون جوابه متجاوبا تماما مع حياته في الدنيا إن كان صالحا فلن يستطيع أن يعطي الجواب مثل الرجل الممتحن في الدنيا إذا درس ليلة النهار إلى آخره سيعطي الجواب بكل سهولة أما الذي ضيع وقته قبل امتحان في الملاهي والملذات وإلى آخره هاد أن يستطيع أن يعطي الجواب لا يستطيع أن يعطي الجواب ها كالميت حينما يوضع في قبره طوى رجلين إما أن يكون استعد للجواب لهذا السؤال في قبره فما أسهل هذا الجواب بالنسبة إليه وإما أن يكون لم يستعلم لذلك فلن تجتمع الدنيا وتلقنه كل الخير والصواب فلا يفيده ذلك كل ابدا لذلك فهذا التلقين لا هو مشروع ولا هو معقول وإنما عادات وتقاليد تمشي في بعض البلاد التي تحكم فيها الجاد قد نحن نعلم أن سبب أكثر هذه البدع هو الاحاديث الضعيفه والموضوع ولذلك من أوائل مؤلفات التي ألفتها هذا الكتاب الذي يلابد أنكم رأيكم موح. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع واثرها السيء في الأمة, السيء في الأمة. كثير من هذه البدع سببها الأحاديث الضعيفه والموضوع والحق والحق اقول انه بلادنا بلاد العالم كلها من تركيا من البانيا من صربيا لا يوجد عندهم علم الحديث اطلاقا وهذا من من يعني من حياه تقادير الله عز وجل ان يوجد عبدا له مثلي من البانيا يوجهه بفضله ورحمته الى الحديث دون أن يتلقى هذا العلم من أستاذ لأنه ما بقى في أساتذي في علم الحديث لو أردنا أن نتلقى العلمنا وجدنا إلى ذلك سبيلة فبلاد العالم كلها بدون استثناء إلا الهند إلا الهند فقط فهناك الحديث أحيي تدريسه منذ نحو مئتي سنة أما فيما قبل فهي كانت ككل البلاد الأعيمية ليس للحديث فيه ذكر إطلاقاً إلا قال رسول الله أما الحديث صحيح وحسن وضعيف وضعيف جداً وموضوع هذا الكلام مكتوب في الكتب لكن لا أحد اولا يقرأه ثم إن أحد قرأه فهو لا يفقهه لا يستطيع أن يميز الصحيح من الضعيف فالشاهد لهذا أنه يوجد هناك حديث في معجم الطبران كبير أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث بأمامه أبي أبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الميت في قبره ثم اهلتم التراب عليه عليكم السلامة وبركاته فأقولوا كذا وكذا يعني لقي هذا حديث ضعيف موجود وهم يعملون به على أنه حديث والعمل بالحديث بلا شك هو أمر واجب على للمسلم طوال عام، لكن قبل العمل بالحديث يجب مالك السلام والبركاتة. أهلا ومرحبا. أهلا. أونيو أونيو. كيف أشتى بداية كي بقول بقول لك كي ها. يعني هناك حديث عن الرسول عن السلام تأليف الإمام البخاري في كتاب الادب المخرج والإمام الترمذي السنن وفي الشمائل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما كان شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون له لعلمهم بكراهيته لذلك الرسول اذا دخل على الصحابه ما احد يقوم له وهو احب الناس اليهم فدوه باموالهم واولادهم وانفسهم لا لكن ما كانوا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك ما بيقوموا له وش انه كسل خمل لا لكن يعلمون انه عليه السلام لا يحب هذا القيام منهم له وكانوا لا يقومون ومن هنا جاءت عباره تركه في كتب العلم متاخرين اختلفوا هذا من جبهة اختلاف الادب خير من الامتثال أمد امتحال خير من الأذى مفهوم هذا الكلام ولا مو فيه يعني خوياهين <تصفيق> كهوج نكاه كيف ميشونك لكن تلاميذ كان كيف ميشونك ف أدب، احترام ها؟ لكن هو جنوب دم يترى هاش مامير مشون ادبا ام أدباً أم موشون قام سهو جنوب دم سيلا هاش مامير؟ شتو كان فور انتطاباً فكر يعني دي ساقن فان الأدب خير من الانتثال دي ساقن فان الامتثال خير <تصفيق> من الاداب لكن من قسم بتريتي كان ما يعني ايمانشم <تصفيق> اي ايمانشم اي طبعا شخفا كان الامتثال هو الادب الامتثال هو الاداب يعني من يورف يا لني هوج اشد هذا اشد ادب اقول واشد اي كه اكلم ماركه فيه في حديث انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان شخص اليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم احب اليهم رؤيه وكانوا لا يقومون له لعلمهم وكراهتهم ذلك فاذا هم كانوا متمثلين وكانوا متادبين لان الرسول هكذا كان يحدث ثم هذا الذي نظن نحن ادبا ليس ادبا لان الاداب بالنسبه لاعراف الناس وعاداتهم تختلف في بعض البلاد مثل الهند وباكستان احترام التلميذ لشيخه بالانحناء يمكن شفتوا بالجامعه لا لا نماذج لا من الادوار لان انا لما كنت هنا في الجامعه اول ما اسست درست فيها ثلاث سنوات كان دائما نتكلم مع الطلاب الذين يظهرون لنا هذا الاحترام قل لا تنحني هذه تحيه ليست من تحيه إسلامية كما جاء في سنة الترميم <صلاح> اعرفه <صلاح> السلام جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله احدنا يلقى أخاه يلقى أخاه قربيخت مثلا افينحنينه قال لا قال افيلتزمه قال لا افيقبله قال لا قال في قال نعم عادت يعني آآ تتغير يعني مدروي مدروي مدروي كتوك نميين في البلاد العربيه في الصحراء يعني جسقاء إلهم جسقاء كور كورفيك ني بور مني غروة ا فوسين شي شيشي هون دابا دور بور باش ادب كاع ادب السلام ادب, إسلام. أدب إسلام. السلام عليكم ما مصافة كل عشان الله سلام قرهين هو جا موشوكا قشت أدب أعجم فارس فارس مغلوب وقد جاء في صحيح مسلم الحديث جابر بن عبد الله الأنصار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا ذات يوم بغلة له فجحشت به وأصيب في أخحله فحضرت صلاة العصر صلاة الظهر وصلى بهم قاعدة من شدة الصدمه تألم وما استطاع يصلي قائم فصلى قاعدة والناس من ورائه قيام فأشار إليهم أن وصلى فصلى بهم جلوسا أجمعين <تصفيق> لما سلم عليه السلام قال آدهم إن كنتم أن تفعلوا آنفا فعب فالسة بهوامائها يقومون على رؤوس الملكين الملك جالس في عرشه الناس حوله قيام انما جعل الامام ليتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فركعوا واذا سجد فسجدوا، واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين كريت اديني في انسان مسلم يقول عندما قال دوت من قال نكام من إلا نافلة ممكن نقال نايتم مشوش نكام من فرز أشترك من أركان الصلاة الصلاة لا تصرح إلا بهذا القيام مع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقط القيام عمن خلفه وهم قادرون على القيام أي أسقط عنهم الركن لماذا؟ لكي لا تظهر ثورة هذه الصورة مشابهة لسورة كسرة وجماعته كسرة جالس وأتوعه قيام الرسول جالس وأتوعه من وراءه قيام هذه الصورة لم يرضها الرسول عليه السلام مع بعد الفارق جدا جدا جدا بين هذه الصورة وبين تلك الصورة لأنه كسر جلس استكبارا واستعظاما ومن حوله قاموا له تعظيما الرسول جلس مضطرة مريض والصحابة قاموا خلفه قياما لرب العالمين فالنيات مختلفة تماما مع ذلك قال لهم اجلسوا طبعا بالإشارة بعد الصلاة قال له. إن كنتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس منوكيين إنما جعل الإمام يهتم به إلى هنيم فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرضى هذه الصورة مع الفارق الكبير بينها وبين صورة كسرى وجماعته فما بالنا نحن لا نهتم خارج الصلاة بيدخل الشيخ و الناس قالوا هذا ليس من ادوار الإسلام ابدا ولذلك يوجد رجل عالم اسمه ابن بطة كان شديد التمسك بالسنه وكان يكره هذا القيام ذات يوم نزل الى السوق ومعه صاحب له شاعر ينظم الشعر فمر على رجل عالم فاضل في دكانه زمن القديم كان العلماء اصحاب مهنه وصنعه الان من المصائب عالم ومهنه لا يجتمعان وهذا خطا وهذا من اسباب ان العلماء صاروا اليوم عبيدا للحكام لأنه يأكل ويعيش من هذا الحاكم بينما إذا كان يعمل عملا حرا فهو لا يباني فمر ابن بطة هذا برجل عالم في دكانه فقام العالم قال ابن بطه احترام وعظام فقال لي صاحبه الشاعر آه قبل هذا لما قام رجل العالم الدكان يعرف انه في يكره هذا القيام فقابله ببيتين من الشعر قال لا تدومني على القيام في حقي حين تبدو ان لا امل القيام أنت من أكرم من برية عندي ومن الحق أو من الله أن, إيش؟ أن أجل الكرامة ومن الحق أن أجل الكرام الذي ينفي منه فقال العالم لصاحبه الشاعر أجيبه عني الشاعر عارف عقيدة ذبطته ورأيه في هذه المسألة أجابه رأسا على الفديهة قال له أنت إن كنت لا عدمتك لي حقا وتظهر الإعظاما لك الخض في التقدم والعلم ولسنا نريد منك احتشاما فاعفن الآن من قيامك هذا أولا فسأجزيك بالقيام قياما وأنا كاره لذلك جدا إن فيه تملقا وأثاما لا تكلف اخاك أن يتلقى بما يستحب به الحرام، وإذا شاهدون وقد يكون في شيء مخفي بالنسبة لكم من المال. لكن الشاهد واضح إن شاء الله وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام كلنا وافق بود أخيه ففي منزعاجنا وعلاما دام نحن متحدون متوادون ليه كل ما دخل واحد يلا قوم وقعد وقوم وقعد خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم فاذا كان الرسول وهو سيد البشر يدخل على افضل الناس بعد الانبياء ورجل اصحاب الكرام في مغاور عمر ما احد يقوم له فاذا نحن احق من ان نقتدي بالرسول عليه السلام سواء كنا من اهل العلم او من طلاب العلم لان هذا الذي هو من اهل العلم فهو دون الرسول عليه السلام بملايين الدرجات دونه، وطلاب العلم مهما كانوا يعني حريصين على طلب العلم وتمسك بالاداب فهم دون الصحابة بملايين الدرجات فإذا كان الصحابة لا يقومون للرسول فإذا لا طلاب لا يقوموا للمشايخ والمشايخ إذا كانوا حق المشايخ ينبغي أن يكره هذا القيام لان الرسول عليه الشرام كره هذا القيام كمانا وقت الآن؟ نبغي بسرعة لحياتك يعني لساعة عشرين دقيقة معكم ان شاء الله تفضلوا الان ايش عندكم؟ نصر دمان dan is tot later, ja, niet zodanig. Ja, we staan. We bedanken. Ja, we staan. We bedanken. We bedanken. We bedanken. We bedanken. We bedanken. We bedanken. We bedanken. Stuur me stemmelo. Sinterklaas, de kom Laat het. Eh. Konen Zou Ja. Maar, kom je als je dan is po, heb het gevoel dat je het niet is zo. Het is niet zo. Het is niet zo. Het is niet zo. Het is niet zo. Het is niet is niet zo. Het is niet zo. Het is niet zo. Het po, Het is niet zo. Het is niet Scon coinc今日は... can... well... spoon, ik e je nou. dat Ik heb nu boven, dit is gaande. Ja, ik heb het voor, ik heb het voor, ik heb het voor, ik heb het voor, ik heb het voor, ik heb het voor, ik heb het voor, ik ik ik ik ik وقوله هنا اشرف له كر البيت في كام سيرة نقش فقط خيو في كانت العالم الاسلامي ان سوريا الاردن مصر كانت الدنيا وهذا كله مصداق قولي عليه السلام ان الاسلام بدا غريبا وسيعود قريب خطوبة للغرباء قال منهم يا رسول الله قالوا الناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم اكثر مما يطيعهم وفي رواية أخرى الغرباء هم الذين يصطحون ما أفسد الناس من شندي من Daar het rond kan. Dakken hoe hij z'ном bij de Boomstone mord CCIS kent stop je voorої mensen net in deina klachting hoe het als eren �aten in Weltsapeman moeder het opoviet in de unseen ما ماشي لني فارتي يقول من اليوم ما أكملت لتنجيله إلى عزيز أمير رمش خلاي تي ككني سكاكي مل إن شاء مطاق ساء إذا مات الإنسان انقطع عمله إذا مات الإنسان حديث شريف إذا مات الإنسان في رواي إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدل عنه كل إنسان شديده نشوفك كاديك إيمان فبشيء نشوفك كاديك ولا بالله شفر ٢٠ طن مش من اذا مات الانسان قطع عمله الا من ثلاث زوجه لشانه ا ك يرتيس إنسان انسان يبسا كاشيف زوجه لشانه مينيمونه لكن في مصلحه انسانه نكا يرتيس لك فمن عمل صالحا فلنفسه ومن اساء عليها وقال ومن يتزكى انما يتزكى لنفسه اي شيء من القران فكن قرئني كذا سيد عشر كل انسان وانت تش بيو وي تي كوبي و متن اول ا ا ورجى ورجى صح تي سبحان ورجى بركيا هون يتيق. كشطواش المساله دي تماما. كنا قران بروي. كناتي بروي. وله قرجس ما. ما سا قران. ام لم ينبى بما في صحف موسى وابراهيم الذي لا تزر تزروا وازر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى <تصفيق> أن ليس الإنسان إلى ما أسعى. تقنيمة كنوهن كل زمان فتن كركوشتها فتن أي شي كاقنوه نفتن جاء أي إديك نشكاديك كاقنوه فرته نفتن جاء كوشفتن أي شي مرتبارت لكن فتن هين جانبت وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نبصهم في صافيات كفتيه. إن شاء الله يوم لقني جنون ورزق زوجته. وإلا نكفي يوم. أتى شيء بلوين أتوني مارنجز يو. آه. أتى ما ف اتمنا جنا ما جنا دري جون مر لي لكن ولا يجبل الله نفيتون الدنيا بالخسران في الاخر ف إلا اي عباده دم عبو انساني فور جوتين نو دوت ميشيجو الا برضا جوتين اي en die zijn er ook de kranten en hun filen. En die zijn er de de de كما يقول دعا ربنا وخير لنا ولي الذين سبقونا بالإيمان دعا وجه كي تلقى سكوا عبر الله كورد المشكومة بعض جارت غورة نكا مخلوق فاتحة كولو الله هات موظة هير سورة ياسين كريت تفسير نكا صحيحة اطلاع الله ذكت نسالك en dan was jaren een keer dat ik een keer dat ik een keer dat ik een keer dat ik een keer dat ik een lakum dat ik een keer dat ik een keer dat ik een keer dat ik een keer dat ik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 ik heb het gevoel dat het niet is. Ik heb het gevoel dat niet te lang Ik heb het gevoel dat het niet Ik heb het gevoel dat niet heb Ik Historia is de hare tevoren, is de dan dat is het. Maar zo is het. Maar zo het. het. het. Maar zo is het. is het. Maar zo is het. het. Maar zo is het. het. het. het. het.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 is ga ik om u boem met haar door. Dat is dan een amoei muni moe natjes A, mona atyne janë djall, a me <laughs> djall, djall. A, amur, amur dhe me maar kan is niet zo dat het een Maar voor het eerst, toen ik in de zin zag, het een probleem. Ik heb het gevoel dat ik يعني وش دوى يا استاذ حاس الراس يعني عشان شايفين اخواننا كيف يعني رؤوسهم حاس ما في يعني ايه؟ ايوه الله نصيحة منك يعني شوف <تصفيق> يعني الأخ الاخ هنا يذكر بان من الاذابه الاسلاميه ضربيه تراش دوك كشتوبة كشتوبة كشتوبة بس ما أنتش طبا باين سن كروية، تنتقد أش غير إسلام، أش عادت европية يعني، ف... أش من الأدب ما بون سن كروية، نكثونا نا ما بون يعني يثور شيب عرب شاع إمامه شو يثور؟ ما شاء الله ما شاء الله نو لكن مملو كروتين ما اسمع اي سن برمي كروتين كانو كش أدب إسلامي خاصة كورده ما هي النمز مطال دوهد ما هي النمز بأكمل هيئة شرعية هذا بحث كمان طويل إن شاء الله مرة ثانيه لكن سطر الأس هو أدب إسلامي من كتب الفقه أقنوي من سار في الطريق حاسر الرأس لا تقبل شهادته لكن كي كان كور كور كان, كان مسلمان كريد شريعة كور ني إنسان دم بيكد أدد فوق أشفا سيق بعد قبول شهادته الصلاة أستاذنا نعم الصلاة حكينا قصف الصلاة. الصلاة والسلام عليكم يا الله تفضل السلام عليكم السلام السلام عليكم كانت الموضوع هذا كلامه السلام عليكم السلام عليكم وزع الله خير وان طيبه تفضل طيب طيب يعني هذا القول يلعب الحبل هو من جه يجيز لنفسه يودع المال في البنك الكافر ثم يقول بدل أن ندع الربا للبنك فهو قوة له نأخذه نحن فهذا ليس حفراء المال كله لأنه قوة للبنك الشيخ بالنسبة لذلك تركبه أحمس الله إليك الأخذ للبكر وروا عن الشيخ يسرق الله أنه يرى أخذ ربا غير المسلم هكذا فوقتك الأخذ الذي يقول الشيخ يسرق الله تقول أنه يقول نعم يسبرت أخذ قبل أربع سنوات فيرى شيخ اول اي فسر ويقول الأموال التي تودع في, في البنوك الغربية ما قالوا المسلم نعم نعم هذا هذا تودع في البنوك الغربيه يجوز اخذ الفائده حتى لا تكون في ذلك تقوى الى اسم مالها ايوه, أيوة المسلم ثم تصرف في <تصفيق> بعض الأموال التي يضطر المسلمون لوضعها في البنوك الغربية يجوز أخذ كما يقول الشيخ محمد يجوز أخذ مالها يعني النسبة الربوية منها وتسره على تقرى المسهين على أن لا يأخذها صاحبها من دار السفقال المال هذا أحسن أن يتصفز من دار التصحيح لأنني يعرف الفترة والابتلاء عنها علينا نسأل <ممم> الله أن يخلصنا من الربا والتعامل <مم> في الربا نعم نعم نعم لزيارة الكبور هل يجوز تعليم قبر معين <تضحك> الزهاب إليه لزيارته خصيصا <تضحك> قبر صديق يعني صديق دفن في البقيع هل يجوز تعليم قبره والذهاب إليه والوقوف عليه والدعاء له فيه يجوز <تصفيق> لأن رشون قاد وأعلم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهله لكن لا يريد أن يترتب وراء ذلك شيء من الغلوب بسم الله وهي حكم الجهاد في أفغانستان حكم الجهاد في أفغانستان كالجهاد في فلسطين وكالجهاد في كل بلاد الإسلام التي يوجبت من القفار وما أدري كيف أن المسلمين سرعان ما ينسون الواقع الأليم فينشغلون بواقع أليم جديد وينسون الألم القديم الجهاد فرض عين في كل هذه البلاد، لكن أين الذين يستطيعون أن يجاهدوا وهم بعد لا يزالون متفرقين غير مجتمعين في فهمهم لدينهم في توحيدهم لصفوفهم في استعدادهم لمقاتلة عدائهم فالمسألة واضحة جدا هي فرض عين لكن ولو أرادوا الخروج لعدوا له هذا يحتاج إلى استعداد والاستعداد الأعظم هو التربية على الإسلام الصحيح والتكتل والتجمع عليه ثم الاستعداد المادي لمقاتلة عداء الله عز وجل هذا ما يقال بإيجاز في هذه المسألة، وقد كثر الكلام فيها كثيراً. فهذا فرض عين لا في ذلك. في لا والحمد لله. لقد ثبت في بعض الأحاديث الصحيحة أن عيسى عليه السلام حينما ينزل, ينزل في دمشق عند البنار البيضاء وأن وأنه حين يخرج الدجال يكون عيسى في بيت المقدس ويكون مع الدجال سبعون الفا من يهود أصبهان أن يحاصر عيسى في بيت المقدس هذا نص قاطع أن اليهود يومئذ لا يكونون في بيت المقدس كما هو حالهم الآن فأملنا بالله عز وجل أن يعود المسلمون إلى رجلهم وإلى وحدتهم يتوجهوا إلى إخراج عدوهم من بلادهم ثم بعد ذلك ويقول <تصفيق> الله ما لا تعلمون الى ان ياتي وقت نزول عيسى عليه السلام فينزل في دمشق ويذهب الى بيت المقدس ويكون قد خرج الدجال ومعه السبعون الف من اليهود فيخرج عيسى عليه السلام من بيت المقدس ويقتل الدجال وفي هذا الوقت يختبئ اليهودي وراء شجر غرقد فينطقه الله عز وجل ويتكلم نسان عربي مبين يقول يا مسلم هذا اليهودي خلفي فاقتله ليش في هذا الزمن هذا في زمن عيسى عليه السلام فهذه بشائر بأن اليهود لا يستقرون في بيت الوقدس إلى أن ينزل عيسى عليه السلام الشيخ الجهاد نعم توحيد في الجهاد شرطا من شرط لا شك هو, هو يعني الخلافة. هابدأ من الخلافة وهو الذي سيقود الجهاد في سبيل الله عز وجل نعم. من درجة الحديث اللي يقول من لم يجاهد أو لحد نفسه أو لحد نفس الجهاد تمت ما تميتة جاهلية هل مجرد أن لحد نفسه الجهاد يخرج من هذا البعيد وهل إذا بذل من مالي شيء في سبيل الله أنه خرج من هذا البعيد يعني في سبيل الله في الجهاد خرج من هذا البعيد هو بارك الله فيك الجهاد جهادان أحدهما فرض عين كما هو الشأن في هذا الزمان والاخر فرض كفاية الآن ما في فرض كفاية لأن المسلمين غزوا في عقل دارهم فهو فرض عين وحينئذ لا يكفي أن يحدث المسلم نفسه بالجهاد لينجو من النفاق لكن عليه أن ينفر مع الذين ينفرون في سبيل القتال في سبيل الله عز وجل هذا إذا وجدت الأسباب التي تهيئ الجهاد في سبيل الله عز وجل في هذه الحالة وجبت النفرة من كل مسلم أما إذا لم تكن الظروف مواتية لذلك فلا أقل من ان ينوي هذا الجهاد <تصفيق> هذا الحديث تماما من حيث النية التي لا بد منها كحديث من رأى حديث أبي سعيد الخدري، من رأى منكم منك منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فحينما لا يستطيع المسلم ان يجاهد فعلا فلا اقل من ان يعوي ذلك قلبا هذا هو المقصود من حديث الله عليه السلام من لم يغزو يعني حين الامكان او لم يحدث به نفسه ثم مات, مات على شعبه من النفاق او كما قال عليه السلام توجد الجماعات المختلفة de mujahidin. Wa wahed djemaat in de huw kilafaat van islamia, pa' jimaat van islamia, pa' humm jujahiduna ta' tal-imaraat van islamia, pa' la' harun la' jujahiduna van islamia, pa' l al الحقيقة أنا ما أدري الوضع كيف هناك نسمع مثل هذا الخلاف المؤلم فما أستطيع أن أحكم بشيء لاني بعيد عن الواقع ونحن نعلم شرعا بأن التفرق هو ضعف وهو مما يمكن العدو من المسلمين حينما يتفرقون ولا يتحدون ولا تنازعوا فتفشلوا في حكم. أنا ما أدري الوضع الآن لأقول جاهد مع هؤلاء أو مع هؤلاء، لكن الجهاد هو الواجب وعلى كل مسلم أن يعمل ما يستطيع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ففي <تصفيق> القيادة <تصفيق> السيئة الآن غير موجودة في فلسطين وفي أفغانستان. ما دام <تصفيق> إنه مستمت... في <تصفيق> نفس. الجهاد هناك هو الجهاد دفاع، هو جهاد دفاع دفاع لخطفار الذين غرروا. والجهاد الذي نحن نتكلم فيه هو الجهاد لغزو الكفار في بلادهم على الاغوانيين ومن كان حولهم ان يدافعوا بكل ما اوتوا من قوه لطرد الكافر المحتل بلادهم هنا لا يرد هذا التفصيل الذي نحن نتحدث عنه هنا لكل حادث حديث الشيخ لو سمحت بسؤال وفي الظروف اللي احنا فيها هذه تعددت الاتجاهات وتعددت الفرق من حيث الاعتقاد ومن حيث التأويل وإلى آخره فهنا في سؤال حقيقي موجود إن الآن يصير الأخ المسلم لا يسلم ولا يرد السلام ولا يزور ولا يتبع جنازة من هو مخالف له في فرقة أبداً، وإن كان هو مسلم زين، ويصير كمان يحصل إنه يفضل يعدد فلان هذا كذا ويقول كذا وكذا وكذا وكذا، فما نقول له هذه غيبة هذا مسلم وأنت توضح مساو وتضع عيوب كلها هذا بغض في الله وهذا تبيان لما هو عليه، فما عايزين نعرف كيف نحن نفرق بين البغض في الله وتبيان والأخطاء بدون أن نقع في الغيبة؟ لو حذر منها رسول عليه الصلاة والسلام أو لو كان فيه ما نقوله رسول الله قال لو كان فيه ما تقوله فقد اغتبت فما إيه هو الحكم الأعلى حضرت في هذا أنا لا أحس بهذا اليوم تقول فيه أنا لا أعلم أن المسلم لا يقي السلام على أخي المسلم وهو يعتقد أنه مسلم وهذه مخاطرة لا تجوز إسلاميا وكون المسلمين مختلفين فهذا امر ليس بالحديث بل هو قديم لكن التناصح هو الذي يجب ان يكون قائما بين المسلمين وأن يتواددوا وأن يتحابوا في الله عز وجل اهم ف التدابر والتقاطع أمر منهي عنه في الإسلام والحب في الله أمر مرغوب في الإسلام والبغض في الله كذلك لكن ربناس لا يحسنون التطبيق وأنا كثيراً أسأل عن مقاطعة المسلم لأخي المسلم لسبب ما مجرد الاختلاف في أقول المقاطعة اليوم وإن كانت في الأصل هي مشروع، لكن اليوم لا ليس هو زمن التطبيق لأنك إن أردت أن تقاطع كل مسلم أنكرت عليه شيئا بقيت وحيدا شريدا فليس لنا اليوم أن نتعامل على طريقة البغض في الله والمقاطعة في الله هذا إنما هو وقته إذا قوية شوخة المسلمين وقوية مظهر المسلمين في تعاملهم بعض ما بعض حينذاك حينما يشذ فرض من الأفراد عن الخط المستقيم فقوطع حينذاك المقاطعة يك... تكون دواء له وتربيةً له أما الآن فليس هذا جماله في مثل سوريا والأردن يكثر الشباب التارث المهم للصلاة فيكثر التساؤل عن هذه القضية عن جيد من الناس يقول لي صديق كان مثلاً يصلي معنا ثم انحرف فترك الصلاة فنصحناه وعظناه وذكرناه فلم يتاير ولم ينتصح هل اقاطعه فأقول لو لا لا تقاطعه لأنك إن قاطعته ساعته على ما هو فيه من انحراف الضلال وإن قاطعته فسيتلقاه إخوانه المفسدون في الأرض وسيتقوى في انحرافه فعليك أن تظل متابعا ومصاحبا له مع مع مراقبتك إياه بالموعظة تارة وتارة عسى الله عز وجل أن يهديه عندنا نحن في شورية مثل يقول انه شخص كان تاركا للصلاة ثم تعط ولأول مرة يريد أن يصلي يذهب إلى المسجد فوجده مغلقا وقال أنت مسكر وانا مبطل هذا الرجل الذي يقاطع حينما يقاطع بقول المقاطئ هكذا أمر ما بدي إياك ولا صاحبني ولا صاحبة لذلك فهذا في العنص الحاضر ليس من الحكمة أبدا أن نقاطع الناس بسبب انحرافهم سواء كان هذا الانحراف فكريا عقيدة أو كان انحرافا سلوكيا وإنما علينا أن نصبر في مصاحبتنا لهؤلاء، ولا نضلل ولا نكفر، لأن هذا التضليل وهذا التكفير لا يفيدنا شيئا، وإنما علينا بالتذكير كما قال عز وجل، وذكر فإن ذكر طمأنني. في مسألة شباب نعم يلاحظ الشخص الذي يصاحب أن يكون واعظ من نفسه. أن لا يكون تأثم بأفكار أوسلوك الشخص منحرف. والله صدقتك في هذا هذا أمر ضروري جدا. نعم. شباب المسلمين. شباب المسلمين الذين يطلبون العلم في جامعات إسلامية إذا كان الجهاد فرض عين عليهم فيترك الجامعات فيذهب إلى الجبهات للجهاد حم ما يفلي. هذا سوق في الكلام فيه هذا يحتاج للساعاد. هذا لا يكون فيه الاستداد الفردي يحتاج استدادات جماعي وحكومي لأن الأشلة من أين تأتي والأموال من أين تجبر هذه قضايا لا يقوم بها أفراد وإنما الجماعة التي تهيئ للجهاد في سبيل الله حقا نعم. سؤال في بعض ال... بعض الذين يقولون ب بجواز قصد سفر لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فبيحتجون بحجة يقولون لو أن شخصا مقيما في مكة ويريد أن يسافر إلى المدينة، فما فماذا ينوي؟ لو قلنا أنه ينوي زيارة المسجد النبوي، فالصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المسجد النبوي. فيقولون فنحن أيضا نود أن هو ينوي زيارة القبر الشريف حتى تكون نيته يعني مجدية، حتى تكون معنى فإننا نحب الناس مع رد عنه رد واضح هل جيارة قبر رسول أفضل من الصلاة في مسجد الرسول فإذا كان هو يعيش في مكة وصلاة فيها بمئة ألف فإذا لا مبرر له من أن شد الرحلة لصلاة في المسجد النبوي فإذا لا مبرر له من أن شد الرحلة, الرحلة من أي جيارة قبر رسول عليه السلام لا <تصفيق> خلي الدور نويره ثم ماذا تكون نهايته عندما يرد؟ أفضل. في <تصفيق> الحديث بعد خلقه في النار. الشعر يعودون هذا الحديث بشبهتين. الشبه الأولى إن الله يكون مختلط في خلقه وهو النار. الشيء الثاني إن الشيء الأول إن الله يكون مختلف في النار أو يخلط بخلقه يعني. الأغراض أهل النار يرونه. فكيف نرد على هذا؟ ليس كميركي شيء هو السميع البصير ما هي أول شبه ترد على بعض الصفات الإلهية هذا يأتي من تكييف الله عز وجل وتشبيه بخلقي كما نفى النزول كذلك يمثون هذا الوضع الأصل في الصفات الإلهية كالأصل في كل الكمون الغيبية لا يجوز فيها التوسع ولا يجوز فيها قياس الغائب على الشاهد فالله عز وجل كما قال ليس كمثل شيء وهو السمير البصير فنحن نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة دون تكييف وتشويه ودون أيضا تعطيل وانكار بتأويل أو نحو ذلك وكما قال ابن خيم محمد الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفوها حذرا من التعطيل والتشويه فلنحن نؤمن بكل ما جاء مع ضميمه ليس كمثله شيء اذا المؤمن اامن بهذا نجا من المفسدتين مافشت التشويه ومفسده التعطيل نعم غير ما هي السنه العاديه التي لا يضاف الفاعل وهل تدخل هذه ضمن الامانه الديني السنه العادية هي التي لم يظهر حينما فعل الرسول عليه السلام لم يظهر فيها قصد التقرب والتعبد إلى الله تبارك وتعالى بها مهلا لقد كان من لباس النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس من مالك رضي الله عنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعلان لهما قبالان فما يظهر هنا أن الرسول عليه السلام كان يلبس هذا النوع من النعل قاصدا به التقرب إلى الله تبارك وتعالى كذلك مثلا ثبت في صحيح مسلم أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل مكة فاتحا لها دخلها وله اربع ودائر له أربعة ودائر أي ضفائر هذه الاهجات عربية ما أدري أنتم تقولون غدائر ولا ضفائر <تصفيق> نعم ضفائر كوي وهذه العادة لا تزال موجودة في بعض الصحارة العربية أجد الشاب جميلا وسيما له غديرتان أو أكثر هذه من سنن العادة وليست من سنن العبادة كذلك الحكم بالنسبة لسؤالك الذي خصصته بالعمامة فالعمامة أيضا عادة عربية قديمة كانت قبل وجود الرسول صلى الله عليه وسلم كنباسهم العباءة هذه ألبسة عربية لم يظهر في تعامل الرسول عليه السلام بالعمامة أنه قصد بذلك التقرب. إلى الله تبارك وتعالى نعم لو ثبت بعض الأحاديث التي وردت في فضل الإمامة لا ارتفع شأنها من السنه العادية إلى السنه التعبديه لكن فيما علمت لما يثبت حديث ما في فضل تعامم كمثل قوله عفوا كمثل ما ينسب اليه صلى الله عليه وسلم انه قال صلاه بعمامه تفضل سبعين صلاه بغير عمامه لو ان مثل هذا الحديث كان ثابتا لا ثبت ان العمامه هي سنه تعبديه وليست سنه عاديه ومن ذلك مثلا وهذا أمر هام أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في مكان ما لظرف ما ولم يظهر, لم يظهر أنه عليه الصلاة والسلام حينما صلى في ذلك المكان قصده لذاته من أجل هذا جاء في مصنف ابن ابي شيبه وسنن سعيد المنصور بالسند الصحيح ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حج في خلافته ونزل منزلا راى بعض الناس يسلكون طريقا فساله أين يذهب هؤلاء؟ قال يذهبون إلى مسلم صلى فيه رسول عليه الصلاة والسلام. فخطب فيهم وقال يأيو الناس من أدركته الصلاة في موطن من هذه المواطن التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصلي ومن لم تدركه الصلاة الا يصلي فيها فإنما أهلك الذين من قبلكم اتباعهم آثار انبيائهم اتباعهم آثار أمياء فهذا الرسول الله صلى في ذاك المكان في سفره ان ما صلى في هذا المكان يصلي في ذاك المكان أو ما قصد الصلاة في ذاك المكان لعينه ولذاته فإذا لا يجوز للمسلم يتقصد الصلاة في مكان لم في مكان صلى فيه رسول لكن لم يظهر فيه أنه قصده لخصوص فضيلة فيه فالتفريق إذن بين سنن العادة وسن العباده هو أن يكون الفعل فعله عليه السلام بوازي شخصي أو عادي ولم يظهر مع ذلك شيء منه يشعر بأن هذا الذي فعله هو من سنن العباده نقول مثلا الآن مثالا آخر لباس البياض لباس البياض كان يمكن أن يعتبر من سنن العادة لكن جاء حديثه عليه السلام خير فيا بيكم البياض فالبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم انتقل هذا من مرتبة سنن العادة إلى سنن العبادة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها بالخيرية بمثل هذا المنهج يمكننا أن نميز سنة العادة من سنة العبادة وإن نميز شيد نعم من تشبه بقوم فهو منهم وحديث من فتح العزبار حديث معاوية الله معاو السلام عليكم فضل يا أستاذ من تشبه بقوم فهو منهم أيها حديث معاوية عندما مكث زواره لما بلغه ابنه عليه الصلاة والسلام قال له سؤالك لكن ما فهمت الربط بين الحديثين. أريد أن أتشبه بالرسول عليه الصلاة والسلام يا أخويا يقول. آه. أتشبه بالرسول. ما تستطيع أن تتشبه بالرسول إلا اذا فعلت فعله بمثل نيته يعني مثلا حينما تريد أن تطيل شعر رأسك حتى يبلغ شحمتين أذنين أو نؤوس المنكبين هل الرسول عليه السلام فعل هذا بقصد العادة أم العبادة فإن افترضنا أنه فعل ذلك بقصد العادة وفعلت أنت ذلك بقصد العبادة هل اقتديت به أقول لك اقتديت وما اقتديت اقتديت به شورة وما اقتديت به نية فإذن لا يجوز أن تنوي بفعل غير ما نوى فيه الرسول عليه السلام وإلا فتكون في هذه الحال إن سمع الله ومشرعة بإذن الله ما لم ينزل الله سلطان العالم هذا فهمي الموضوع فضل ذهبت للمسجد وليده الإمام في التشاهد الأخير وأظن فيه جماعة أو أمل فيه جماعة جاي في الطريق هل أدخل في التشهد على الإمام وفي التشهد الأخير أم أن تضع الجماعة أول تمس جماعة أو صلي جماعة؟ لا حينما تأتي المسجد فتنضم إلى هذه الجماعة القائمة لأنها هي الجماعة المشروعة وما سوى ذلك من الجماعات التي تترى هذه الجماعة فهي ليست جماعة مشروعة الجماعة المشروعة هي الجماعة الأولى وقد قال عليه السلام إذا أتيتم الصلاة, المسجد أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فالمسلم مهما أدرك من صلاة الإمام ولو قبل السلام فيكتب له صلاة جماعة ولكن بنشاء متفاوذة الذي يدرك صلاة الجماعة مع تكبير الاحرام ليس شانه وفضله الذي يدرك صلاة قبل سلام الإمام لكن على كل حال اذن الجماعة ولكل ما يستحقه من الأجر أما أن تترك الانضمام إلى هذه الجماعة القائمة انتظارا لجماعة تالية فأنت تنتظر جماعة غير شافية لأنه قد اتفق جماهير الأيمة عن الإمام أبا حنيفة ومالكا والشافعيه والامام أحمد في رواية عنه أنه تكره تكرار الجماعة <الكماعل> في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب وقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة من طريق الحسن البصري قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فاتتهم الصلاة مع الجماعة صلوا فرادا وأخذ هذا الأثر الإمام الشافعي فاودعه في كتابه العظيم الأم واتبعه بهملة من عنده فهو يقول وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتتهم صلاتهم مع الجماعة صلوا فراذا كما قال الحسن وجاد الإمام الشافعي من عنده تفقها وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين وهكذا جاء صراحة في المدونة المنشوبة للإمام مالك رحمه الله أنه ليس هناك جماعة ثانية وهذا بحث لو يعني قويل وخلاف مديد في الفروع الفقهية لكن حسبكم الآن هذا الأثر لكن هناك حديث يعني في من يتصدق على هذا وهو في طرور رسول الله صلى الله عليه أي نعم قال حدثت صح صح صح هو صحيح لا شك فيه لانه جاء من روايه ابي سعيد الخدري وانس بن مالك الحديث هذا في واد ونحن في واد اخر نحن بحثنا الآن في عقد جماعة ثانية هي كالجماعة الأولى من حيث أن المصلين فيها هم جميعهم يصلون ما عليه من الفريضة الجماعة الأولى والجماعة الثانية والثالثة كلهم يصلون فريضة الوقت أما الحديث الذي تسال عنه فليس هذا بابه ذلك لأن الحديث كما ذكرت صحيح حيث يقول ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه والحقيقة قلت آلفا أن هذا بحث طويل لكن أشعر بأنني بالوقت الوقت الذي أردت تهرب منه قد جررت إليه <تصفيق> لكن على كل حال فيه الخير إن شاء الله إذا دخل جماعة للمسجد فوجدوا الإمام قد صلى فتقدم أحدهم وصلى به إمام قولوا لي الآن من المتصدق ومن المتصدق عليه من هذه الجماعة ما في عاد إذن كلهم فقراء مساكين لأنهم فاتتهم الفريضة أما الرجل أما الرجل الذي جاء وقد فاتت صلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لمن حوله ألا رجل يتصدق على هذا ويصلي معه فقام أعدهم هذا القائم قد صلى الفرد وراء الرسول عليه السلام فهو مليء فهو غني أما ذاك الرجل الذي أراده يصلي وحده فهو فقير فذاك الذي صلى خلف الرسول يتصدق على هذا بإمكانه بإمكانه يتصدق على هذا لكن هؤلاء الفقراء والمساكين الذين فاتتهم الجماعة كلهم سواء تقدمهم أحدهم من المتصدق ومن المتصدف عليه لا يوجد هذا أبدا لذلك الحديث هذا لا علاقة له بالجماعة الثانية هذه سؤالتها أن رجل يصلي مع الجماعة ثم يرى رجلا يريد أن يصلي وحده فهو يصلي معه لا باس في هذا لأنه هذه جماعة نفل وليس جماعة فرض وبحثنا في جماعة الفرض وليس في جماعة النفل وعلى العكس من ذلك مثلا كما وقع في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح في مسجد الخيف لما سلم وجد رجلين يوحي وضعهما انهما لن يصليا مع رسول. قال لهما اولستما مسلمين قالوا بلى يا رسول الله قال فما منعكما ان تصليا معنا قال يا رسول الله انا كنا قد صلينا في رحالنا قال فاذا صلى احدكم في رحله ثم أتى مسجد الجماعة فليصلي معهم فإنها تكون له نافلة هذه نافلة كتلك الصلاة التي صلى رجل الذي استجاب لأمر رسوله عليه السلام ألا على رجل يصدق على هذا فالصلي معه فهذه نافلة فالجماعة جماعة نافلة نحن نتكلم عن جماعة الفريضة جماعة الفريضة في المسجد الذي له إمام راتب وله مؤذن راتب يجتمع الناس يصلوا في هذا المسجد لا يشرع جماعة ثانية وسبب ذلك يعود إلى النقل والعقل والنقل هو الأصل لأن هذا لم يقع في عهد الرسول عليه السلام ولا في عهد الصحابه الكرام أما العقل والنظر الشريم فإنك إذا فكرت لا سيما إذا كنت قد جربت كما جربت أنا فستجد أن القول بشرعيه الجماعة الثانية يعود بالنقض لجماعة الأولى لأننا إن افترضنا مسجدا جماعته مثلا ثلاثمائة شخص تقريبا إذا اوحي إليهم ولقنوا وشبعوا علما لأن هناك جماعة ثانية وثالثة فستجد مفعول هذا التفقيع مع الزمن يعود عدد الثلاثمائة إلى مئتين وإلى أقل لأنهم يتواكلون على الجماعه الثانيه وهذا ما كان وقع بنفسي أنا حينما كنت مبتدئا في طلب العلم وكنت صانع مصلحا للساعات والمسجد بجانبي وكنت أسمع الأذان فأقول حتى اخلص هذه الساعة وركب هذا العقرب وركب كذا وكذا يصير نقاش في نفسي وينتهي النقاش إنه نقول انتهت الصلاة ودخلت المسجد وما وجدت أحد يصلي أنت طالب علم أنت ما عجبك نفسك أنت بتصلي بالناس وهكذا فعلا كنت أسمع الأذان ولا اجيب ولا ابادل الاجابه لكني لما عرفت السنه الصحيحه في عهد الرسول عليه السلام وسنة السلف الصالح في هذا المجال كنت بفضل الله لا تفوتني سوى الجماعه ليه؟ لان الفكره التي كانت توحي الي بالتكاثر عن الجماعه الاولى زالت وطاحت واصبحت هباء منثوره وقام في نفسك حتى تبين أحد شيئين إما أن تصلي مع هذه الجماعة حتى أولا تسقط عن نفسك كما فرض الله عليك في مثل قوله تعالى وأقيم الصلاة وآت الزكاة واركع مع الله كعين وإما أن تصلي وحدك تخسر الفضيلة وتخسر القيام بهذه الطريقة فلما صح فهمي للموضوع صحت عبادتي والسقامة الحمد لله يا شيخ نعم سمجة البحث ان شاء الله بعد ذلك طيب ان شاء الله من كلام الله من كلام الله لكن هي تمثل كلام الله كله لا طبعا اي خل لكن انت ما الذي ترمي وراه هذا الكلام لا أرميم وراه شيئا لكن كما ذكرت نعم مهن... اللي... قراط شايف ولم أفهمهم لا بد من أن ترمي إلى الشيء لأنه إنسان ما يتكلم طبعا أرمي يعني نعم أرمي <تصفيق> يعني أريد أن أصوضح فقط يعني. معنى, معنى أن القرآن صفة ذات فقط يعني. أريد أن أفهم معناه فكما كما ذكرت منذ قليل أن الإنسان مثلا إذا تكلم بكلمة هل يقال أن هذه الكلمة التي تكلم بها هذا الإنسان لسفة ذاته نعم لا يا أخي ليش لا من كلام الله؟ لا. وليش هو كلام الله؟ طيب هل يصح صح نطلق عليها أنها صفقة؟ كلام الله. أوصل. كله كان البحر. نعم. نعم. نعم. ولكن هل هل نقول أنها جزء من؟ سنتي يوم الخميس يقول هو، أيوة، ولذلك فلازم تستعجى من المجيئ لنا حتى نتمطر على التقييم. لا لا، أنا كنت مقرر للساعة في اليوم الاثنين، لما جاءني هذا الخبر وهذا الطلب تعودون بسلامة. رأيت التنازل ماسيب جدا، صلة رحم وكبر أنتم دائما. ما شاء الله. الله، الحمد لله. ولكن يقول لك ان تتحدث الله ويقول لك ان تتحدث عن الله ويقول لك ان الله يقول نظام ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله بسم الله يقول لك ان الله الله يقول لك لك Subhanallah insha Allah. God